موحاً لا قومه قومك من إنَّ أُوْسِيَنَّ حَلَقَ مِنْهِ أَنْ بِالْقَوْمَ كَمِّ قَبْلِ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالَ يا قَوْمٌ وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى نجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو تعلمون قومي ليلاً فلم يجدهم دعائنا في راء وإن كلما دعوتهم توفر لهم جعلوا أصابعهم في أدانهم واستعشوا فيها بهم واستعشوا فيهابهم واستكبروا استكبارا ثم فَقُولُوا لِلشَّاعِرِينَ وَابْدُوا كَمَا كَانَ رَبُّكُمْ يُرْسِلُ السَّمَاءَ رَايًا مِنْ غَرَارٍ وَيُمْدِدُكُمْ غِنًى وَبَنًى وَيَجْعَلُكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم جن وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَضْوَاءً أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّبْعَةَ مَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَضَرَ فِيهِنَّ وَرَدَ عَلَى الشَّمْسِ رَاجَعٌ وَاللَّهُ أَلْفَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتٌ وَاللَّهُ جَعَلَنَا لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا فِتَّسُقُوا مِنْهَا فَسُبُلًا فَجَاءَ قَوْلٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوْا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وقالوا لا تذرن لغتكم ولا تذرن وتج ولا لا تذرن ولا شواع و لا يغوث ويعوب و لا صرع كثيرا ولا تجد الظالين إلا ظلالا مما خطئ فؤاد دخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الا ان يغفروا وقد ضلوا كثيرا ولا تذ بالظالمين لا ضلالا ان خطيئات مغرق فؤاد نارا فلم يجدوا فَلَن يَجِدُوا لَهُم دُونَ اللَّهِ مَنْصَرًا وَقَالَ الرَّبُّ لَا تَذَرُوا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَنِيًّا إِنَّكَ أَنْتَ تَذَرُهُمْ يُضِلُّونَ وَإِنَّنِي لَا أَجِدُ إِلَّا وَلَا يَدْعُونَ إِلَّا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بنتي مؤمنا ولمن